فدوالك دوالك الروح يا من روحي تفاديك يا من زرعت الفرح في قلبي ومن شاء يا ما حلا عمر الهنى والله بين ياديك تسوى سنين العمر اللي مضات وتتلاغى في دوالك الروح يا من روحي تفاديك في قلبي ومنشا يا محل عمر الهنى والله بينا يادي العمر اللي مضت وتتلا سوا العمر اللي مضات حسن وفرح وغنجو جنة وراحة كلها فيك محت من اللحظة وانت ما تنصاها كل جمال الكون ربي جمعا فيك انت لوحة حسن ربي كمل حلاها انت لوحة حسن ربي كمل حلاها Ya rou rabbi ahdani وسهد دنيا لأقدامك توطاها ويغارك الحاسد وش اللي بالحاسد فيك أحب كيف كيفي وكيفي راس معناها أحب كيف كيفي وكيفي راس معناها